إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هذي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فبالأمس نبهنا أحد الأخوة بارك الله فيه لأننا تركنا حديث جبريل الطويل أو حديث سؤالات جبريل وبالنسبة لي كان سبب المتابعة مع الشارح والشارح لما فرغ من تفسير الآية سورة يونس وما تكون في شأن وما تترى منه من القرآن وهو يدلل على ركن الإحسان انتقل بعدها إلى الأصل الثالث فلست أدري هل هي من الشارح أم من الطابع؟ فتبعته وانتقلت معه إلى الأصل الثالث ولم نعرج على حديث جبريل فنعرج عليه الآن ثم نعود إلى حيث بلغنا من الأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وسأل سؤال أيضا عن الدليل على أن الملائكة مخلوقة من نور أمس ذكرنا لما تكلمنا على الملائكة الإيمان بها جملة تفصيلا كذا ذكرنا من من مواصفات الملائكة أن مخلوقة من نور وذكر أراد الدليل على ذلك وهو حديث عائش في صحيح مسلم حديث عائش في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من النار وخلق آدم مما وصف لكم يعني في القرآن خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من النار وخلق آدم مما وصف لكم و أيضا لما ذكرنا أن إبراهيم أمته رشده من قبل قبل السنة الأربعين أشار إلى غيره من الأنبياء وذكر تحديدا زكريا عليه السلام يحيى عفوا ابن زكريا عليهم السلام وعيسى أما يحيى فيشير إلى قوله آتاني الكتاب وجعلني آتناه الحكم صبيا وآتناه الحكمة صبياً. وأما عيسى يشير لقوله أتاني الكتاب وجعلني نبياً قالها في المهدي أتاني الكتاب وجعلني نبياً نعود إلى حديث جبريل وترتيبه ومكانه بعد فراغ المصنف من ذكر مراتب الدين الإسلام وذكر أركانه ثم الابعد أن عرفه ثم ذكر الإيمان وذكر أركانه الستة ثم ذكر الإحسان وهو ركن واحد من مرتبتين، وذكر الأدلة على الإحسان وكان آخرها قوله تعالى وما تكون في شأن وما تتل منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفضون فيه. ثم قال المصنف صاحب المتن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه والدليل على من السنة يعني على على أمارات الدين الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد صواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد دخل رجل ثيابه بيضاء جدا وشعر أسود جدا ولا يوجد عليه أثر السفر يعني السفر يظهر عث أثر على الإنسان خصوصاً سفر في ذلك الزمن لابد أن يظهر أنه إنسان غريب بادي عليه التعب وشعره أشعل وثيابه متغيرت اللون كان في سفر لا يمكن أن يكون شعره أسود نظيف ثيابه نظيفة ويكون مسافر هنا محل استغراب من عمر رضي الله عنه وفي نفس الوقت لا يعرفه واحد وتلك المدن الناس يعرفوا بعضها بعضاً لم تكن مدن كبيرة يعني الناس يعرفوا بعضها بعض وإذا رأيت إنسان لا تعرفه من غريب والغريب بان من هيئتي هذا الغريب أنه ليست هيئته وهيئة إنسان مسافر لا يرى عليه أثر السفر في نفس الوقت شخص غير معروف ولا يعرفه من ناحه قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأستد ركبتيه إلى ركبته يعني مثل جلسة التشهد كان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه جالس جلست التشهد وهذا الرجل قابل النبي حتى التمست الركبتان حتى التمست الركبتين ووضع كفيه على فخذيه هذا أدب هذا أدب جلس جلسة المتقدم ووضع كفيه على فخذيه فخذيه هو وقيل فخذي النبي لكن أغلب أنه جلس هو وضع يديه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام هذا الدليل أو الشاهد على مراتب أو أركان الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا هذه أركان الإسلام الخمس التي ذكرناها قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه محل العجب أن إذا كنت تتسأل معناه ما تعرفش إذا كنت تسأل ما تعرفش فلما جيك الجواب كيف تقول صدقت؟ لأن المعلومة عندك من قبل. هنا محل العجب. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. قال صدقت. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه كلها كانت يعني دروسنا الماضية أو درسنا الماضي. قال صدقت قال أخبرني عن الساعة قال مل المسؤول عنها بأعلم من السائل المسؤول عنها النبي هو وجه إليه السؤال والسائل هو جبريل وإن لم يعرف أنه جبريل إلى الآن فيقول أنا ما نحن علم كما يقولون نحن علمي علمك يعني لا أعرف مل المسؤول عنها بأعلم من السائل قال أخبرني عن أماراتها الأمارات العلامات الأمارات العلامات قال أخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها هذا كناية عن العقوق الأمل تطلق على المملوكة وتطلق على المرأة عموما تلد بنت تصبح البنت رب عليها. تتسلط البنت على أمها أن تلد الأمة بنتاً تصبح ربة عليها. فأقرب الأقوال في معنى هذه العبارة أنها للعقوق يعني كثرت العقوق في الناس قال أن ترد أمته ربتها وأن ترى الحفاتة العراتة العالة رعاء الشاري الحفاتة جمع حافي حفيان العراتة جمع عاري عريان العاله العاله على غيره دي ما يأخذ من غيره ما عنداش ما يكفي دي ما يطلب من غيره دي ما محتاج يقولون فلان عالة على حفيان وجدك عائلا فأغنى فالعالة المحتاج دائما فأن ترى هؤلاء القوم أصحاب هذه المواصفات قوم حفاء يعني فقراء جدا ليس لهم ما ينتعلون وليس لهم ما يلبسون ودائما عالة وشغلهم في الرعي رعاء الشاء رعاء جمع راعي رعاء حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير الرعاء الرعيان أن ترى الحفاء العرات العالة رعاء الشاء الشاء جمع شات يتطاولون في البنيان يصبحون أصحاب ناطحات سحاب، أصحاب عمارات كانوا حفاء وراء عالم قلبت الأمور وصاروا أصحاب أموال قال فمضى هذا السائل الذي سأل النبي عليه السلام هذه الأسئلة مضى فلبثنا مليا مليا مدة زمنية فقال يا عمر أتدري من السائل قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم فسمى هذه المسائل دينكم سماها دين لأنها تجمع الدين كله. ثم مضينا في الشرح ودخلنا على الأصل الثالث وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش قريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام له من العمر 63 سنة يعني لما مات عليه الصلاة والسلام منها أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا رسولا نبئ بإقراء نبأ بقرأ لما نزلت عليه سورة العلَّة جاءته النبوة وأرسل يعني إلى الناس داعيا بالمدثر قم فأنتر قال وبلده مكة بعثه الله بالنذارة عن الشرك وبدعوة إلى التوحيد بعثه الله بالنذارة النذارة إنذار ينذر ويحذر من الشرك يعني من عاقبته وبدعوة إلى التوحيد وهذه دعوته ودعوة كل الأنبياء والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فضحر والرجز فهل ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر قال المصنف ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك قلنا الإذار التحذير ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد لأنهما متلازمان التحذير من الشرك يعني الدعوة إلى التوحيد كما أن الدعوة إلى التوحيد يعني التحذير من الشرك ولا تتم دعوة التوحيد إلا بالتحذير من الشرك كما أن الإيمان بالله لا يتم إلا بالكفر بالطاغوت كما سيجي قال وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك فسر الثياب بالأعمال, فسر الثياب بالأعمال وتطهيرها تخليصها لله تبارك وتعالى وتنقيتها من الشرك والرجز فاهجر قال الرجز الأصمان فاهجر يعني أترك من الهجر أترك الأصمان قال وهجرها تركها والبراءة من أهلها تركها يعني ترك عبادتها تركها يعني ترك عبادتها ألا تعب والبراءة من أهلها من عابديها من الداعين إليها فهذا يستلزم من تلك تركها وبراءة منها ومن أهلها هنا برغنا أمس قال أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد الآن يعني كما أنها يعني طرف من سيرته هي تقرير لمنهجه لدعوته عليه الصلاة والسلام أنه بقي في مكة عشر سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرج به إلى السماء يعني المدة التي مضاها في مكة في 13 عام العشر الأولى كانت لدعوة كلها إلى التوحيد كانت كلها تصحيح للمعتقد لم يكن فيها صلاة إلا صلاة في طرفي النهار كما يذكرون لم تأتي تكاليف شرعية لم تأتي الصيام فرض في المدينة الحج فرض في المدينة الزكاة بتفاصيلها فرضت في المدينة الحكام أغلبها فرضت في المدينة بعد الهجرة 13 عشر سنة الأولى كانت فقط لتصحيح العقل شغل كله على التوحيد لنبذ الشرك والدعوة إلى التوحيد قال أخذ على هذا عشر سنين على هذا يعني أنا ما سبق في صورة المدثر من ترك الأصنام وهجرها والدعوة إلى تصحيح المعتقد في باب التوحيد وباب النبوات وباب المعاد وسائر أبواق العقيدة وبعد العشر عرج به إلى السماء حصل المعراج بعد عشر سنين من النبوة في مكة أسرية بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم وأسرية قبل الهجرة وما كان بذلك بالضبط لا يثبت في ذلك شيء لا كما يظنه كثير من الناس أنه في رجب وفي السابع والعشرين من رجب كل ذلك لا دليل عليه وبعض الناس يصوم 27 رجب وبعض الطوائف عندهم محتفالية خاصة بـ 27 رجب ومدائح خاصة وكله يعني بدعة مركبة على بدعة بدعة مركبة على خطأ الخطأ اعتقاد أنه في يوم في رجب في اليوم 27 وعشرين على هذا الخطأ بدع وحتى لو ثبت لو ثبت أنه في 27 حصل لم يأتي الشرع بتخصيص هذا اليوم أو بليلته بشيء من صيام أو قيام أو ذكر أو شيء من ذلك كيف هو أصل لم يثبت لكن الإسراء والمعراج حق حصل حق وحصل قبر الهجرة وبعد عشر سنين من النبوة وأُسرى بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم على قول الصحيح. قال وبعد العشرة أُعرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلاوات الخمس يعني في المعرج يعني في في المعرج لما أُعرج به إلى السماء الإسراء هو انتقاله من مكة إلى بيت المقدس والمعرج هو صعوده لأن العروج الصعود من بيت المقدس إلى السماء الإسراء الإسراء اصلا المشي في الليل الإسراء أصلاً أصل النغى المشي في سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. والليلة هذه هي زيادة التوضيح فكلمة فسر بأهلك بقطع من الليل فالإسراء أصلاً يطلق على المشي ليلا ويسمى السرى ويسمى السرى عند الصباح يا أحمد القوم السرى يعني الشيء المشي في الليل فسأصرى به اسم ليلة إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء الدنيا وفي تلك تفاصيل كثيرة تراجع في كتب السنة وفي كتب التفسير بالمأثور في تفسير صورة الإسراء نعم أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس الصلوات الخمس عظمها فرضت من غير واسطة جبريل عليه السلام الصلوات الخمس فرضت من غير واسطة جبريل عليه الصلاة والسلام بل كلم الله سبحانه وتعالى بها نبيه هو محمد صلى الله عليه وسلم وحصلت في ذلك القصة التي ربما تعرفونها في تلك ال المحاورة بين نبينا عليه الصلاة والسلام وبين نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام في التخفيف من الخمسين لأنه شريعة أو فرض الخمسين ثم صار نبينا يتردد بين ربه سبحانه وبين موسى يتردد بين ربه وبين موسى يطلب التخفيف من ربه وموسى عليه السلام يطلب منه أن يطلب من ربه المزيد من التخفيف حتى بلغت خمس وقال الله هي خمس وهي خمسون إلى آخر الحديث وفرضت عليه الصلاة الخمس يعني في المعراج وصلى في مكة ثلاث سنين يعني بعد المعراج يعني المدة التي بقيها في مكة ثلاثة عام عشر قبل المعراج ثم أعرج به وفرضت عليه فيها الصلاة وصلى في مكة ثلاث سنوات يعني الصلاة الخمس وإلا كانت من قبل يوجد صلاة لكنها ليست بهذه الصلاة الخمس بلما يذكرون أنها صلاة في طرفي النهار، في أول النهار وأخر النهار لكن هذه الصلاوات الخمس فرضت في المعراج صلى النبي عنه سلم ثلاث سنوات في مكة متوجها إلى بيت المقدس ثم يعني داوم عليها وتغيرت القبلة إلى آخر يعني واستقرت في دين الله إلى أن يلث الله الأرض ومن عليه قال وبعدها يعني بعد 13 عام هذه أمر بالهجرة, إلى المدينة. أمر بالهجرة إلى المدينة قال والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة وسيذكر الآية والحديث الهجرة المنسوخة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح هي الهجرة إلى المدينة جي خاص لأنه كان قبل فتح مكة يجب على من أسلم أن يهاجم إلى المدينة ليكثر سواد المسلمين ومن أبى الهجرة وبقي في قومه يعني ليس له من الفيء شيء وليس له من النصرة ما لغيره من المهاجرين فمن أسلم كان لابد أن يهاجر إن أراد يعني أن يكون له ما لغيره من المسلمين والغرض تكثير السواد تكثير سواد المسلمين ثم لما فتحت مكة وعز الله الإسلام والمسلمين وارتفع الدين ودخل الناس في دين الله أفواجًا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة إلى المدينة أما الهجرة من بلد الكفر والبراء من الكفر وأهله والبراءة منهم كما تكون عقديا تكون بدنيا. البراءة من الكفار كما تكون عقديا تكون بدنيًا حتى ببدنه كما أنه يفارقهم في دينهم يفارقهم في أوطانهم هذا الذي ينبغي للمسلم إلا يعني بظروف يذكرها بعض أهل الفتوى تراجع في محلها ولكن الأصل أن المسلم يعيش مع المسلمين هذه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد, بلد الإسلام باقية لا تنسخ إلى يوم القيامة وهي فريضة كما ذكر المصنف رحمة الله عليه قال والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة يشير إلى أنها غير منسخ المنسوخة الهجرة الخاصة إلى المدينة لكن الهجرة من كل بقعة فيها مشركين أو فيها مشركون إلى بلاد الإسلام هذه باقي إلى يوم القيامة قال والدليل قوله تعالى على بقاء الهجرة إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض ما منعكم من إقامة دينكم فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض فعاتبهم قالوا ألم تكن أرض الله وسعة فتهاجروا فيها ما منعكم من الهجرة؟ وهذا الذنب في هذه الآية لهؤلاء القوم دليل على أنهم تركوا واجب وهي الهجرة دليل على أنهم تركوا واجب لا يأتي ذم في القرآن على من ترك أمر المستحب إنما تركوا قضية واجب لذلك عاتبهم وقال ألم تكن أرض الله وسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الأمر خطير إذن إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفوا عنهم وكان الله عفواً غفوراً فبين يعني غضبه سبحانه عليهم لتركهم الهجرة لما كانوا قادرين عليها وعذر عذر أهل العجز، فدل على أنها فريضة. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرض واسعة فأيها يفعلون؟ أرض واسعة هاجر، هاجر. كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. مراغم ما يرغم به عدوه يغلب به عدوه يعني يحميه الله ويجد مكان يتحصن به. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله فهذه من أدلة وجوب الهجرة وهنا يا عبادي الذين آمنوا إن أرض واسح يعني هاجروا إن لم تتمكنوا من إقامة دينكم فهاجروا فإيايا فاعبدوا قال البغوي رحمه الله أحد أصحاب التفسير الطيب المشهور تفسير البغوي من أصحاب التفسير بالمأثور قال سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان يا عبادي الذين آمنوا سماهم إيمان سماهم باسم الإيمان وخاطبهم ودعاهم للهجرة وقال إن أرض باسعة فيها يعني غير يقول البغوي أنها خطاب للمسلمين الذين أسلموا وبقوا بمكة ولم يهاجروا فكانوا فيها مستضعفين ممنوعين من إظهار الدين ممنوعين من إظهار الدين فأمرهم الله بالهجرة إن أرض واسعة ينهاجوا وتركوا بلاد الكفر وتعالوا إلى بلد الإسلام قال والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها فهذا نص صريح في بقاء الهجرة إلى قيام الساعة أو إلى قرب قيام الساعة يعني إلى خروج طلوع الشمس من مغربها وطلوع الشمس من مغربها هي أول العلامات الكبرى وبها تنتهي التوبة، وبها تنتهي التوبة. يوم يأتي بعض آيات ربك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله وتتيهم مناك إلآن قال سبحانه يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا يعني يوم تحصل هذه ال ال العلامة العظيمة. طلوع الشمس من مغربها من كان كافر لا ينفعه الإيمان ومن كان مؤمن مقصر لا ينفعه الإحسان يوم يأتي بعض آيات ربك يعني طلوع الشمس من مغربها لا ينفع نفس الإيمانها لم تكن آملت من قبل دي مش مؤمن ما ينفعش نؤمن تون خلاص انتهت التوبة أو كسبت في إيمانها خيرا كان مقصر كان مؤمن لكن مقصر أراد الآن أن ينشط لا ينفعه ذلك لا ينفعه ذلك بعد طلوع الشمس من مغربها قال والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها قال فلما استقر في المدينة يعني النبي عليه الصلاة والسلام فلما استقر المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام كانت 13 سنة التي كانت في مكة لم يكن فيها إلا تقرير العقيدة كما قلنا قبل قليل وبعد المعراج جاءت صلاة الخمس ثم بقية التكاليف كلها جاءت في المدينة بعد أن استقر الإسلام واستقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وعمر الإيمان القلوب جاءت التكاليف الشرعي التكاليف الشرعي سواء في باب العبادات أو في باب المعاملات أو غيرها لم يكن في مكة إلا تقرير أصول الإيمان وأصول الأخلاق ويعني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 المرحلة مرحلة المدينة ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق توفي ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه دينه باق لأن الله تكفل بحفظه فهو لا يبدل ولا يغير ما يجري من انحرافات تجري في أذهان الناس بأفهام الناس هذه البدع والضلالات أصول الدين باقية لا تتغير ولا تتبدل والله تكفل بحفظ دينه تكفل بحفظ دينه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه فالله تكفل بحفظ دينه دينه الذي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم كما بعث به محمد هو باقر إلى يوم القيام وما ترون من انحرافات وضلالات وبدع هذه في عقول أصحابها لا في الدين وإنما تنسب إلى الدين من باب نفس الحق بالبعض وإلا من أراد الحق وجده هذا ما يميز هذا الدين عن غيره الآن من أراد الحق في الأمم الماضية ضاع الحق وضاعت الأصول يعني يشوف النصارى الآن يختلفون في أصل الأصول فالرب من هو الرب طايفة تقول هو المسيح طايفة تقول المسيح ليس الله بل هو ابن الله طايفة تقول المسيح أقنوم من أقانيم الثلاثة جزء من الله ثالث ثلاثة فاختلفوا في أعظم قضية في الرب من هو فهذا الانظر إلى الاختلاف إلى أن وصل لكن إذا أردت الحق من المحق من النصارى من المحق من النصارى لن تجد يعني مراجع مصادر أصول ثابتة ضع وإن كان كلهم مبطلين هؤلاء كلهم مبطلين، أما الإسلام فمع وجود أهل البدع والانحراف لكن الأصول باقية وثابتة الأصول باقية القرآن والسنة وغيره من أصول دين باقية ثابت لا تتبدل ولا تضيع قد تكفر الله بحفظها فهذا الدين باق قد تكفر الله بحفظه وتبقى عليه طائفة منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يتي الله بعمله تبقى طائفة على الحق منصورة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه فهذا الدين باق وأهله تبقى منهم طائفة إلى نهاية الدنيا إلى نهاية هذه الدنيا لذلك قال ودينه باق. وهذا دينه الذي ذكر من أركان الإيمان الإسلام ومن أركان الإيمان ومن أركان ومن من الإحسان وما يتعلق به من أمور ومن بيان جرى لقضية عظيمة هي قضية التوحيد قال هذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه هذا الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده هذا الذي يجب على كل مسلم أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ الأمين بلغ البلاغ الأمين وأنه ما من خير إلا دلنا عليه وأرشدنا إليه وأنه ما من شيء يقربنا إلى الجنة ويباعدنا من النار إلا دلنا عليه صلوات الله وسلامه عليه فقال لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه قال والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضى هذا هو الخير الذي دلّ الأمة عليه والذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم رأسه التوحيد ثم كل ما أمر به هو مما يحبه الله ويرضى لأن العبادة هي الأوامر أوامر الكتاب والسنة قال والخير الذي دلّ عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضى والشر والشر الذي حذر عنه منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه يأباه يعني يرفضه ولا يرضاه فالخير رأسه التوحيد ثم بقية الشرائع والشر رأسه الشرك ثم بقية المخالفات وفيها إثبات المحبة لله في كلامه إثبات المحبة لله وإثباته أنه يكره سبحانه جميع ما يحبه الله قال وجميع ما يكرهه الله وهذا مبحث من مباحث الصفات قال بعثه الله إلى الناس كافة، بعثه الله إلى الناس كافة. يعني جميع الناس، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. هذا من كل نبي كان يبعث إلى قومه خاص، كل نبي كان يبعث إلى قومه خاص، إلا نبينا عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس عامة، بعث إلى الناس عامة، كما يذكر في في الآية بعد قليل. وبعثته صلى الله عليه وسلم ليست مقتصرة على الإنس بل هي إلى الجن أيضا ليست مقتصرة على الإنس بل هي إلى الجن فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأحمر والأبيض والجن والإنس إليهم كلهم عليه الصلاة والسلام وفي حديث جابر أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وقال منها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة معوثته إلى الناس كافة قال بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين. كونه عليه الصلاة مبعوث إلى الناس كافة يجعل الناس كافة أمته انتبه إلى هذا المعنى كونه عليه الصلاة والسلام ينيب مبعوث كونه مبعوثا إلى الناس كافة يجعل الناس كاف أمته كلمة أمة محمد تطلق بمعنىين. الناس كافة أمته من حيث أنه مطالب بدعوتهم حيث أنه يدعوهم كلهم فتسمى أمة الدعوة تسمى أمة الدعوة كلهم أمته كل البشر أمة محمد عليه السلام من باب أمة الدعوة أما من أجابه يسمونه أمة الإجابة إذا جاءت أمة محمد في الثناء والمدح فالمقصود به أمة الإجابة الذين أجابوا دعوتهم وقد تأتي كلمة الأمة يقصد بها أمة الدعوة كقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني سماهم أمه فهم أمته لأنه يعني أرسل, إليهم أرسل إليهم يدعوه فأمته يسميها العلماء أمة الدعوة والذي نفسي بيدي لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصلاني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار أو كما قال على فهذه أمة الدعوة أما الممدوح إذا جاء المدح والثناء لأمة محمد فالمقصود أمة الإجابة الذين أجابوا دعوته وهم المسلمون قال بعثه الله للناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس لأن طاعته عبادة لله وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون فالجن والإنس مخلوقون لعبادة الله وعبادة الله لا تتحقق إلا بضاعة محمد عليه الصلاة والسلام لا يمكن أحد أن يحقق عبادة الله وطاعة الله إلا عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام وهذا قال هنا وافترض طاعته على جميع الثقلين الإنس أو الجن والإنس هذا معنى الثقلين الجن والإنس فكلهم طالبون بضاعته وقد تكاثرت النصوص في الكتاب والسنة تأمر. بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتصني على أهل الطاعة تبشرهم وأخبرت أن النصوص أن طاعته طاعة لله من يطيع الرسول فقد أطاع الله وإن تطيعوه تهتد والنصوص كثيرة في الأمر بطاعته صلى الله عليه وسلم والدين مبني على توحيد الله وضاعة الرسول الدين وكل دعوة نبي وكل دعوة نبي مبنية على توحيد الله وضاعة الرسول قال والدليل قوله دليل على العموم بعثته صلى الله عليه وسلم والدليل قوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قل يا أيها الناس يعني قل يا محمد كل الناس إني أرسلت إليكم فأرسل إليهم فهم أمته جميعا من هذا الباب من باب الدعمة أمة الدعمة قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قال المصنف وكمل الله به الدين كمل الله به الدين الله سبحانه لما جعل محمد عليه الصلاة والسلام بدينه تختم الشرائع وبدعواته تختم الرسالات جعله دينا متينا كاملا شاملا يلبي جميع المتطلبات ولا يحتاج أهله إلى الاقتباس من ملة أخرى ولا إلى من دين آخر دين كامل متكامل اليوم أكملت لكم دينكم كما ذكر المصنف الآية بعدها فالله كمل بمحمد الدين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وقد بلغ صلى الله عليه وسلم أحصل البلاغ فالدين كامل والكامل لا يزاد عليه الكامل لا يزاد عليه من هذا الباب تأتي مذمة البدعة لأنها زيادة على كامل واستدراك على كامل والله يقول اليوم أكملت لكم دينا فما كان كاملا لا يقبل الزيادة ولا الاستدراك ولا التعديلات فالله كمل به الدين وأتم به النعمة وجعل دينه صالحا لكل زمان ومكان هذه العبارة الدين صالح لكل زمان ومكان يستخدمها البعض استخدام غير صحيح يقصد بها أن الدين يقبل التعديل في كل زمان ومكان هذا الدين دين الإسلام يقبل في كل زمان كل قوم عدلوه مش يمشي معه ليس هذا المعنى المعنى الدين كما هو يسطح للناس ما على الناس إلا أن يستقيموا على هذا الدين كما هو وسيصبح بهم هذا معنى العبارة أن الدين صالح ومصلح لكل زمان ومكان يعني الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام كما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام يصلح الناس ويصلح به الناس وصالح للناس كما هو الناس عليهم أن يعدلوا شؤونهم على وفق هذا الدين واستصلح أمورهم الناس عليهم في كل زمان ومكان أن يعدلوا شؤونهم كلها على وفق هذا الدين وسيصلح بهم. هذا معنى الدين صالح لكل زمان ومكان لكن بعض استخدموا بمعنى الدين يقبل التعديل يقبل التعديل فيغيرون ويحرفون ويبدلون تمشياً مع الأهواء ومع متطلبات العصر كما يقولون قال وكمل الله به الدين والدليل قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فأكمل الله بمحمد الدين وأتم به النعمة وفيه أن هذا الدين نعمة وإن هذا ورضيت لكم الإسلام دينا رضي الله لنا هذا الإسلام بالمعنى الخاص الذي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم وقال جاء يهوديين للعمر يقولوا لو كانت هذه الآية نزلت عندكم آية لو نزلت علينا لاتخذنا هذا اليوم عيدا يقول لعمر الخطاب عندكم آية في القرآن لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا قال عمر أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام الدين قال عمر إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت نزلت يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرف هي جدت يوم عيد أصلا هي نزلت في يوم عيد يوم عرفة يوم عظيم من أيام الإسلام قال والدليل على موته قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصب فهو ميت أو مات عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله لو إنك ميت وإنه ميت هذا يعتقده كل المسلمين أنه عليه السلام مات صلى الله عليه وسلم بعد أن أتم الله به الدين أكمل الله به الدين وأتم الله به النعمة توفاه الله تبارك وتعالى إليه بعد أن أنزل عليه سورة العصر التي كان فيها نعيه صلى الله عليه وسلم كما في تفسير ابن عباس لها بمشهد عمر وبموافقة عمر رضي الله عنهم جميعا إذا جاءنا نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قال المصنف رحمة الله عليه والناس إذا ماتوا يبعثون والناس إذا ماتوا يبعثون بعد ذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الآية انتقل إلى تقرير البعث بعد الموت. والناس إذا ماتوا يبعثون يعني يوم القيامة يبعثون يعني يعادون للحياة يحيون من جديد يحييهم الله هذا البعث يحييهم الله تبارك وتعالى والدليل قوله منها خلقناكم والضمير على الأرض منها يعني الأرض منها خلقناكم لأن الإنسان مخلوق من هذه الأرض وفيها نعيدكم يعني الدفن ومنها نخرجكم يعني يوم القيامة منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى يعني نخرجكم لهذه الحياة مرة أخرى وقوله والله أنبتكم من الأرض نباتا يعني أول النشأة ثم يعيدكم فيها يعني الدفن ويخرجكم إخراجا يعني البعث والبعث من القضايا التي تقررت عند جميع الملل والأمم وكان مش يكون يمكرون عند جميع الأديان وكل دعوات الرسول وهي إحدى القضايا الكبرى التي نذكرها دائما التي كانت محل الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم التوحيد والنبوات والبعث يقرأ القرآن تجد ما في الصور المكية نقاش كثير ومحاجة لأهل الشرك في هذه القضايا الثلاث النبوات كانوا ينكرون النبوات أبعث الله بشرا رسولا ينكرون أن يكون رسول بشري، وينكرون البعث. أهل متنا وكنا تراما ذلك رجع بعيد. قال من يحيي العظام وهي رميم. ينكرون البعث، وينكرون التوحيد. يعترفون بالربوبية لله، لكن يعبدون معه غير. ثلاث قضايا تجد المحاج لكفاري فيها في القرآن، في الصور المكية بشكل كثير. البعث بعد الموت يعني ممكن ينكرونه، والنبوات لأن ممكن ينكرون أن يبعث الله نبيا. والتوحيد. قال والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. قال وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعماله. يبعثون ليحاسبوا يبعثون يحاسبون. والأدل على البعث كثيرة من الكتاب. والسنة والإجماع والعقل كله والفضرة كلها تدل على البعث بعد الموت قالوا بعد البعث محاسبون يحاسبهم الله تبارك وتعالى على أعماله فأما المسلم أما من أراد الله به الرحمة فيستره ويستر عليه ويحاسبه حسابا يسيرا ومن نوقش الحساب عذب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب وعذف نسى الله العافية والسلام إذا نوقش الحساب يعني ليش درتك ألم ننهك ألم يحصل كذا يوم كذا حصل منك كذا ألم تعلم أن هذا ليجوز ألم يأتيك فلان صار نقاش إذا دخلوا معك في النقاش نسى الله العافية من نوقش الحساب وعذف لكن الحساب اليسير لما سمعت عائش هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنيسى الله يقول فسوف يحاسب حساب اليسيرة قال ذلك العرض تؤرض عليك أعمالك تناقش هذا ستر من الله أنت فعلت فعلت فعلته تقرر بذنوبك تقرر بذنوبك وتذكر لك ذنوبك ثم لا تناقش عليها لا يحصل حوار لماذا فعلت لماذا كذا لا يدخل معك في النقاش تعرض عليك سيئاتك ثم تقرر بها ثم يقول سترته عليك في الدنيا وأنا أخفره لك في الآخرة نص الله يجعلنا من أهل هذا الموقف لكن إن معك في النقاش فمن نوقش الحساب وعذب نص الله رحمه والمغرب في الدنيا والآخرة فقالوا بعد البعث محاس ومجزيون بأعماله من غلبت حسناته فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضي وقال في السورة الأخرى فأولئك هم مفرحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم نسى الله العافية والسلام وهذا معنى مجزيون بأعماله مجوزون إن خيرا فخير وإن شر فشر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قالوا بعد البعث المحسبون ومجزيون بأعمالهم والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسناء ويذكر الشيخ مسائل ويذكر عليه الدليل واحد وإلا في الأدلة على كل المسائل التي ذكرها من الكتاب ومن السنة كثيرة لكن يذكر يعني ما يكون فيه الكفاية ووضوحا ودلالة ليجزي الذين أساءوا بما عملوا من الإساءة ويجزي الذين أحسنوا بالحصنة التي هي الجنة كما قال الله سبحانه للذين أحسنوا الحصنة يعني الجنة وزيادة يعني النظر إلى وجهه الكريم قال ومن كذب بالبعث بعد الموت كفر نحن ذكرنا في باب الإيمان باليوم الآخر في أركان الإيمان أن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بكل ما ورد من أخبار ذلك اليوم بل يبدأ الإيمان باليوم الآخر من الإيمان بما يجري للعبد حال الاحتضار حال الاحتضار من نزول ملائكة الموت من نزول ملائكة الموت مع ملك الموت لقبض الروح وما يجري عند قبض الروح وما يجري من صعود الروح ثم نزولها وما يجري في القبر من فتنة ثم نعيم أو عذاب وما يجري يوم القيامة في العرصات من خروج الناس كأنهم جراد المنتشر كالفراش المبثوث وتطاير الكتب فآخذوا كتابه بيمينه وآخذوا كتابه بشماله من وراء ظهره إلى كل ما ورد من عرض من يعني من وزن الموازين على الميزان والميزان له لسان وكفتان والصراط وكل ما صح كل ما جاء في القرآن وصح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم داخل في الإيمان باليوم الأخر إلى الجنة وما فيها من نعيم والنار وما فيها من جحيم نص الله العافية والسلام كل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. ثم قال هنا ومن كذب بالبعث بعد الموت كفر. لا يكون مسلم. لا يكون مسلم الذي ينكر البعث بعد الموت. هؤلاء ال الذين صارت لهم اليوم صولة وجولة ودعوة ونشاط وفي عقري لجار المسلمين وللأسف الشديد. هذا من من ضعف العقيدة في في عموم المسلمين وفي أبنائنا وبناتنا حتى صار يعني للملاحدة. الذين دعوتهم مكابرة للعقل والفطرة وقبل ذلك التكذيب لله ولرسوله دعوته المبنية على التكذيب والمكابرة وإلا فالإمام بالله سبحانه بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته والبعث بعد الموت أمر مفطور مركوز في الفطائر مركوز في فطري بني آدم فهذه الدعوة دعوة مكابرة لهذا كله ومكذب لله ولرسوله ثم تصدر مثل هذا الإلحاد وينتشر ويظهر ويكون له صوت في ديار المسلمين هذا من أبيل الأدلة على ضعف العناية بالعقيدة وهذا نقص خطر لا بد أن يدق للعناية بالعقيدة وغرس العقيدة في أبناء المسلمين وبناتهم إذا وصل الأمر إلى هذا الحد فهم مكابرون معاندون لا يعتمدون لا على شرع لأنهم لا يحترمونه ولا على عقل ولا فطر، إنما قضيتهم نفي محف، قضيتهم نفي محف نصر الله العافية والسلام، فالواجب على المسلمين العناية بغرس المعتقد في الشبيبة وفي الناشئة من الذكور والإناث وتحذيرهم من يعني من هذه الدعوات الآف النفاكة الظالمين الكفريين الإلحادية التي صار لها صوت وللأسف الشديد. فالتكذيب بالبعث بعد الموت كفر وغير كفر له آثار سيئة على الإنسان إذا كان الإنسان يعرف أنه ميت وبعد الموت يعني لا شيء ما الذي يمنعه من اقتراف المحرمات لماذا تحرم نفسك من المتعة إذا كنت يعني بعد الموت سينتهي الأمر ليس بعد الموت شيء هذا يدفع الإنسان إلى اقتراف الآثام والشرور والانغماس من الذات حتى يتحول إلى بهيمة لأنه ليس من وراء ذلك عقاب ولا ثواب ليس من وراء ذلك لماذا تعمل الصالحات وتعذب نفسك بالطعاد تحرم نفسك وربما من أجل أن تبر أمك أو تبر أباك لماذا كل هذا التعب والشقاء على الدنيا ستموت فيها ولا شيء بعدها لا ثواب ولا عقاب هذا أثر سيء من أثار هذه الدعاوة الأفاك قال ومن كذب بالبعث بعد الموت كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعث قل بلى وربي لتبعثل ثم لتنبؤلن بما عملت وذلك على الله يسير يعني إعادة الخلق على الله عمر يسير وهو أهون عليه كما قال سبحانه وهو الذي يبدأ الخلق يعني أول مرة ثم يعيده يعني يوم القيام وهو أهون عليه الذي خلقكم أول مرة قادل على إعادتكم من جديد فقال هنا وذلك على الله يسير والشهد منها زعم الذين كفروا فسماهم كفار لإنكارهم بالبعث، وذكر الشارح أمثل على البعث يعني أو يعني من طرق القرآن في الاستدلال على البعث ذكر قصة إحياء الرجل في سورة البقرة في قصة البقرة الذي قتله ابن أخيه وأمره موسى عليه السلام بذبح بقرة ليضرب بجزء منها ذلك الميت ليعود. إلى الحياة فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم أياته لعلكم تعقلون. وأشار إلى قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ذكرها دليل على البعث بعد الموت وذكر الذين خرجوا من ديارهم أيضا من سورة البقرة وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحيان وذكر قصة صحاب الكهف الذين ناموا ثلاثمائة سنين وازداد تسعة، ثم بعثهم الله أحياءً أيقاظاً أيقظهم الله سبحانه إلى آخر قصة فيها دليل على البعث بعد الموت والقرآن أيضاً يستدل بالبعث بعد الموت بإحياء الأرض يستدل في البعث بعد الموت كثيراً في القرآن في إحياء الأرض بعد موتها الأرض تكون هامدة. هامدة لا حركة فيها لا حياة فيها فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وقربت وأنبتت من كل زوج مهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت لذلك تجد في القرآن إذا ذكرت هذه المسألة مسألة إحياء الأرض بعد الموت يذكر القدرة ويذكر الإحياء بعد الموت لأنها من أدلة القرآن على الإحياء بعد الموت فالذي أحيى هذه الأرض نحن سكان المدينة نفقد هذه المعاني نحن سكان المدينة نفقد هذه المعاني بسبب هذا القطراعون و لكن من كان يعيش في البواد يرى الفرق الشاسع بين الأرض في الصيف والأرض في الشتاء يراها في الصيف ميتة فعلاً هامدة جرداء لا شيء فيها فإذا نزلت الماء تحولت إلى جنة كان فيها من أمين أدلة على إحياء الأرض بعد موتها ولا قدرة الله تبارك وتعالى لكن سكان المدينة يفقدون هذه المعاني لفقدهم لهذا التأمل الذي ذلت عليه النصوص ثم قال رحمة الله عليه وأرسل جميع الرسل مبشرين ومنذرين كنا نريد إكمال المتر اليوم لكن لا أظن أن هذا ميسر ويبقى شيء لو دخلنا فيه ربما يتكسر معنا درس الغد يبقى ويبقى يمكن ثمان دقائق على أثان العشاء نقف إذن عند هذا القدر